وإذن ذلك المتصر إلى ابن خزينة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال باب بذكر إثبات الرجل الرجل آه لله آه عز وجل قال باب بذكر إثبات الرجل لله عز وجل, وجل. <تصفحت> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أي رجل هذا كبير ما هذا قال وان رغمكم بالمعضله الجهنيه الذين, الذين يفرون بصفات خالقنا عز وجل التي اثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله ا أرجل ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها ادعوا شركاءكم فأعلمنا ربنا جل وعلا ان من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل فالمعطلة الجهنية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل هم أضل فالمعطلة الجهنية عندهم كالأنعام بل هم أضل وبي قال حدثنا محمد بن عينشة قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال وحدثنا محمد بن عبان قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد, عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عثبت بن المغيرة بن الأحمد عن عكريمة مولى بن عباس عن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انشد قول أمي بن أبي الصلفي الثقفي رجل وثور تحت رجل, تحت رجل رجل رجل رجل وثور رجل وثور تحت رجل يمينه والنسل للاخرى وليث مردل والشمس تصبح كل اخر ليله حمراء يصبح لونها يتورد تعبى فما تطلع لنا في رسلها الا في رفلها الا معذبه والا تجلد يجلد والا تجلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلد والا تجلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ويه حدثنا محمد ويحيى قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطب ابن الطباع قال حدثنا عبد يعني مسليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق اميه بن, أمي بن ابي الصلف في بيتين من شعره قال رجل وثور بمثله لفظا واحدا قال حدثنا محمد بن عبا قال حدثنا يونس بن وكير قال حدثنا قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني يعقوب بن, بن عتبه بن المغيرة بن المغيرة ابن الاخمس عن اكرمته عن ابن عباس قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بيتين من قول اميه بن ابي الصلف الثقفي رجل وتاور تعترب يمينه والنسر للاخرى وليس وليس وليس مرصده وليتم وليت مرصده فقالت وليت لك عسما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال ابو بكر والا تجلد فمعناها اطلعي كما قال ابن عباس ابي قال حدثنا ابو هشام زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابي ابن علي قال حدثنا عن عم عمار بن ابي حفص عن عكلمة عن ابن عباس فذكر القصه قال عكرمه فقلت لابن عباس وتجلد الشمس فقال عض عضب بهن أبيك انما في الحن الحن عضضت غره أبيك فتا مراشقنا نقال له كيد وكيد عضرت بهني أبيك إنما اضطره الروي إلى أن قال تجلده وبيه قال حدثنا بحر بن نصر المسابقين القولانين قال حدثنا أسد السنة يعني بن موسى قال حدثنا حمد بن سلمة قال عن هشام عروة قال عملت العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد قال وبكر سنذكر قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه في موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله ذلك وقدره ولقى حدثنا اسماعيل بن بشر ابن منصور قال حدثنا, من حدثنا عبد الاعلى يعني عبد الاعلى السامي قال حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد وهو ابن ثيرين قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتسمت الجنه والنار الى ربهما فقالت, فقالت الجنه اي رب ما لها اننا يدخلها الضعفاء ضعفاء الناس وثقاتهم وقالت النار اي رب انما يدخلها اي رب يدخل اي رب وقال في النار أي رب إنما يغفلها الجبارون والمتكبرون فقال أنت رحمتي أصيب بك من أشاء وأنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها فاما الجنه فان الله لا يظلم من خلقه احدا وانه ينشئ لها نشئا واما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه وهناك تمتلئ ويبنو بعضها الى بعض وتقول قد قط وبه قال حد قط قط مش مش قط قط قط قط وقال حدثنا الفضل من عقوبة الرخامي قال حدثنا الحسن ابن, بلا ابن بلال قال حدثنا حمد بن قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن الهريرة عن النبي سعى السلم قال افتخر في الجنة والنار فذكروا ذلك حدثنا جميل بن حسن الجهضمي قال حدثنا محمد يعني بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجل حديث عبد الاعلى فقال وانه ينشيئ لها من يشاء كذا قال وتقول قط قط يقصد القاف طيب يعني بخفض القاف قط قط وبيق نعم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان الهيثم جهه ابن ابن جهل عن عوف عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتسمت الجنه والنار فقالت النار أورثت بالمتكبرين, بالمتكبرين والمتجبرين أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين قال وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا سفلت الناس وسقاطهم أو كما قال فقال الله لها أي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت من خلقي ولكل واحدة منكما ملؤها فان جهنم فانما لا تمتلئ حتى يضع, حتى يضع الله قدمه فيها فهنالك تمتلئ وتنزوي بعضها وينذوي بعضها الى بعض وتقول قيد قيد قيد قيد قيد وعما الجنه فان الله ينشئ لها خلقا وذي قال حدثنا محمد قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا عون عن محمد قال, قال قال أبو هريرة رضي الله عنه اختصمت الجنة والنار بهذا ولم يرفعه المعنى ولم يرفعه المعنى واحد ولفظهما مختلف وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائل عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبث عن أبي سعيد بن قدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختخرت الجنة والنار وقال محمد بن يحيى وساق الحديثة نحو حديثهم قال محمد حد... قال محمد حدثنا عقبة قال حدثنا حماد قال اخترنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, حي... بمثله غير أنه قال قف قف قف وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدث هذا ما حدثناه ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنه والنار فقالت النار اوثرت بالمستكبرين والمتجبرين وقالت الجنه فمالي لا يدخلني الا ضعفاء إلا الناس وسقطهم وعجزهم لا فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وثقتهم وعجبهم قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي اعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها وأن النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا قال أبو بكر ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بخذها وقال حدثنا محمد بن يحيا قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء, بن عن عطاء بن سائبي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار أي رب يدخلني الجبابر والملوك والأشراف وقالت الجنة أي رب يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين فقال الله للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء وسعت كل شيء أنت رحمتي وسعت كل شيء انت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحده من منكما ملؤها فاما النار فيلقى فيها, أهله فيلقى فيها اهلها فيها فتقول هل من مزيد حتى ياتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قد فتنزوي وتقول قدني قدني او قدني قدني وعم قدني قدني وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله ان يبقى فينشئ الله لها خلقا ممن يشاء ولي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائل عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنه والنار فقال اسحاق ذكر الحديث وقال محمد بن يحيى ولم استزده على ذلك قال محمد بن يحيى الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه مستفيد فاما عن ابي سعيد فلا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال حدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى, مولى الحرقه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول الا ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون ألا ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويرقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا ما وهذا كان. وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبت ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون اعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال وهل تتمرون في رؤية القمر ليلة البدري قالوا لا, لا يا رسول الله قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني فاتبعوني, فاتبعوني, فاتبعوني, فاتبعوني فيقول المسلمون ويضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم ويبقى اهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج اخر فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى اذا اوعبوا فيها حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعد ثم قال قط ثم قال قد قلت قط فإذا صير, فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أتى بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ملببا ملببا ملببا ملببا, ملببا, ملببا من موجود ذلبي ملبغا نعم ثم يقال يا اهل الجنه فيطلعون خائفين ثم يقال يا اهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين لشفاء للشفاعة, وال... والهي. للشفاعه والهين للشفاعه والهين فيقال لاهل هو الوالهين عندك عند والهين نعم نعم للشفاعه والهين فيقال لأهل الجنة وله... ولأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هذا الموت الذي وكل بنا فيستجعوا فيذبح ذبحا على, على السوء ثم يقال يا أهل الجنة خلود فيذبحوا ذبحا على السور ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت كمل انا اول كنت جاي في الان كمل ال... المشوار يعني وفي قال حدثنا ابو طال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد السمك قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا قتاد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد فين فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها الى بعضه فتقول بعزتك قط قط وما يزال في الجنه فضل حتى ينشئ الله لها خلقا اخر فيسكنه, فيسكنه الجنه في فضل الجنه وبه قال حدثنا ابو موسى قال حدثني عقبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا قساده عن انس قال مات دار جهنم تقول هل من مزيد قال أبو موسى فذكر نحو غير نحو غير انه قال او كما قال وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي بن عطاء ابن مقدم قال حدثنا اسعد بن عبد الله القرثاني قال حدثنا شعبه عن قساده عن انس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يلقى, يلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قد قط وفيه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة وهو موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني بن يزيد من عطار قال حدثنا عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قط بعزته ويزال بالجنه فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه في فضول الجنة لا يزال ولا وما يزال في الجنة فضل ها <مرضو في الجنة> <هم>؟ <الجنة> يزال ما عندك وما نبرك وما يزال في الجنة فضلا حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه في فضول الجنة وبه قال حدثنا أبو الفضل رزق, رزق الله بن موسى املاء علينا ببغداد قال حدثنا بهل يعني ابن اسد قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتاده قال حدثنا أنا بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد السند غير أنه قال فيدلي فيها رب العالمين قدمه وبه قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي بالتصاط قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياسي العسقلاني قال حدثنا شيبان عن قتاد عن أنس بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وقال يضع رب العزة في قدمه فيها فتقول قد قط قطقط ويزوي والباقي مثله وبه قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوبة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتاد عن أنس عن نبي سعسلم احتجت النار احتجت الجنة والنار قال احتجت الجنة والنار قال احتجت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين فأوحى الله إلى الجنة أن رحمتي أنت رحمتي اسكنك من شئت وأوحى إلى النار أنت عذابي فأنتقم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما ملؤها فتقول يعني النار هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه فتقول حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن من منهار الماطيق قال حدثنا حماد عن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها ربنا فيضع قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط حتى يأتيها ربنا هكذا قال لنا محمد بن يحيى ثلاثا قط بنسب القافي وبقي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حنّان قال حدثنا عمار بن ابي عمار أبي بوريرا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن يحيى فذكر الحديث وقال قال حدثنا محمد بن محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عنان عن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد قط قال ابو بكر إن لم اجد في اصلي مقيدا قط بنصب القاف ولا بخفها بعزتك وكرمك ويزال ولا يزال في الجنه فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه فيسكنهم الجنه وبه قال حدثنا محمد بن, بن معمر قال حدثنا اروح قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سخرت الجنه والنار وذكر نحو حديث حجاج بن منهار عن حماد وقال حتى ياتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزل وتقول قدني قدني, قدني قدني واما الجنه فيبقى منها ما شاء الله فينشئ الله لها خلقا ما شاء نعم وقال قدمه بس قال شنو قدميه قدمه, قدمه وشبر هاي جاي على خلينا على قدم نعم ويبقى قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا راوح قال حدثنا هشام عن محمد بن ابي عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال, قال ابو القاسم اختصمت الجنة، فذكر مثل حديث عبد الأعلى، وقال إنه ينشئ لها ما شاء، وقال حتى يضع فيها قدمه فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط. وبي قال حدثنا محمد بن عامر، قال حدثنا رضي قال حدثنا عمار, عمار، قال حدثنا عمار من أبي عنا، قال سمعت أدهريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقي في النار أهلها، يلقى في النار أهلها. وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى رب ربها تدارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قطط قط وبيقال حدثنا تلمي جنادة عن كوعا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد المولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال ما تزال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع الرب عليها قدمه فتقول رب قط رب قط وبه قال نعم قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول سمعت روح من عبادك يقول طلبت, طلبت الحديثة أو كتبت الحديثة عشرين سنة وصنفت عشرين سنة فقال الدارمي فذكرته لأبي عاصم فقال فلو, كتبت في العشرين أيضا فلو كتب في العشرين أيضا ما الذي كان يجيء به قال ابو بكر اختلف رواه هذه الاخبار نعم اختلف رواه هذه الاخبار في هذه اللفظ في قط او قط او فل قدام او قرطين او قط قط او قط او قف اوقف في قوله قط أو قط فروي, فروى بعضهم بنسب القاف وبعضهم بخفزها وهم أهل اللغة ومنهم يقتبس هذا الشأن ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها واكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشتراة أو المستعارة من غير سماع. ولسنا نقول أن العرب ينصب بعض حروف الشيء وبعضها. ين... نعم ينصب. ينصب. تنصب بعض... نعم. ينصب بعض نعم. تنصب بعض حروف الشيء وبعضها يختبوا ذلك الحرف لسعة لثانية. يختبوا. وبعضها يختبوا ذلك الحرف لسعة لثانية. قال المطلب رحمه الله رحمه رحمة الله عليه لا يحيط أحد علما أحد علما بالسنة العرب جميعا غير نبي فمن يمكن من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاسي على رواة الأخبار مغفل ساهم لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير المسموع بل سمعوها بآبانهم من أفواه العلماء فأما دعواهم أن قط أنها الكفر أن قط أن قط أو أن قط أنها الكتاب فعلماء التفسير قد اختلفوا في سأويل هذه اللفظة ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنهم تأولوا قط الكتاب أنها الكتاب تعني الكتاب يعني قط لأنه كأنهم يقصدوا الآية ومع لنا إن شاء الله تعالى أجل لنا قطنا معانيها يعني اللغاتها كما ذكر قبل قليل يعني ساعة اللغة وفي المتضادات يعني في اللغة يعني ال ال الأصل يعني أكثر من معنى معنى امتصادل معنى المعلوم عندنا وهذا موجود حتى في كتاب الله دع كلين لغة العرب نعم وروي عن حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن قال قال عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول عجل لنا قطنا طال عذابنا وقال وحدتنا محمد بن يحيى قال, وحدث... قال حدثنا ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن اشعث بن سوار عن الحسن في قوله ربنا عجل لنا قطنا قال عقوبتنا قال حدثنا عمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال نصيبنا من النار قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ثابت عن ثابت بن هرمزاء عن سعيد بن عن ثابت ابن هرمزاء عن سعيد ابن جبير في قوله عجل لنا قطنا قال نصيبنا من الجنة قال حدثنا سلم بن جناده قال حدثنا وسيحان سفيان عن ابن المقدام قال ثابت بن عن سعيد بن جبير عجل لنا قطانا قبل يوم الحساب قال نصيبنا من الاخره وقال حدثنا عمي إسماعيل قال حدثنا قال اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حدثنا معمر عن عطاء الخراسان في قوله قطنا قال قضاءنا قال حدثنا محمد بن عمر المقدم قال حدثنا شعف بن عبد الله عن شعف اشعث نعم أشعث نعم قال حدثنا أشعت بن عبد ابن عبد الله عن شعبة عن إسماعيل بن ابي خالد في قول عجل لنا قطنا قال رزقنا, رزقنا. والله والله الله الله الله مر علينا قبل قليلة، قبل قليل، ما هو بعيد يعني. في نفس هذه ال، نصفين ولا الشيخ طلعت عبد الله الخرصاني وهو الذي البصرا سقى، وهو له أبو داود، والتقريب. عشرات عبد الله الخراساني. نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم نبدا الله اكبر اللهم باب ذكر الزباة لله عز وجل الزباة لله عز وجل وساق الايه وذكر الأشعار التي كانت عند العرب من قبل الإسلام وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء وثبوت صدق أمية أنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح. أثبت له الصدق يعني في كلامه أو في شعره أو في تمجيده لرب العالمين وان وإن كان يعني هو كافر لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الانصاف يعني عند أهل الانصاف. انصفه من لاحظ الصدق صادق في معرفه الله سبحانه وتعالى. لكنه كافر يعني عمل شعره وهو قلبه أو كما قال فجالك عن هذا الاختياج يعتبر إضرار من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضر على, على باطل ولا يضر النقع على باطل ولا يضره الله سبحانه وتعالى هو على باطل حاجه لنبينا ورسولنا وسيدنا ومولانا محمد عليه صلى الله عليه لأنه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكما قال الله سبحانه وتعالى عنه تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منهم باليمين ولذلك كثير من الايات هذه ما كما يقول العلماء العارفون بالقران تقول علينا ظاهرها يعني الزجر لكن هذا يعني السياق او القران بهذه في الصوره فيها مجحل للنبي صلى الله عليه وسلم لانه قط لا يتقوى على الله سبحانه وتعالى وفيه دلاله من الله سبحانه وتعالى اثبت للناس بان النبي صلى الله عليه وسلم لو حاول الخبط جميعا ان يزحزحوه عن الحق ما استطاع حتى يعني الاشواق النفسية يعني في هداية الناس لقد كنت تركم إليهم شيئا قليلا لولا فلولا لولا انثبتناك لقد كنت تركم إليهم شيئا قليلا هذه اشواق الناس أشواق الناس يعني السائل لهداية الناس بأي صورة من الصور يعني حتى المعاتبات الموجودة في القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم فيها متش فيها متش كيف؟ لأنه هو يسعى لهداية الخلق، والذي يسعى لهداية الخلق ربما يعني في بعض الأحيان يتنازل عن ما يعني يراه ممكن يعني يتنازل عنه يعني ما ما لكن عند الله سبحانه وتعالى لا، لأنه كلا النبي صلى الله عليه وسلم بعناية خاصة، ورسول ونبي لا يخرج عن مرادات الله سبحانه وتعالى ولا عن وحي الله سبحانه وتعالى. فلذلك عليه صلواته زيه زي الناس في الاهات والاسواق وحب الخير للناس لكن هذه عندها تقنين يعني عندها تقنين من ناحيه الدين ومن ناحيه الشريعه ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى احاط بهذا السياج يعني لو يعني طاقه نفسه فيمنعه الله سبحانه وتعالى وهذا هو دليل المعجزة يعني هذا هو دليل المعجزة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتقول على الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ولو حاول الخلق ولا يستطيع أحد من الناس أن يتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فضحه الله كما هو معلوم في كتب الرجال وكتب العلم اي إنسان يحاول في قديم الزمان او في حديثه او في وسط الزمان والتاريخ الا وكشفه الله سبحانه وتعالى في الخلق هذه يعني من معجزات الله سبحانه وتعالى ليست من معجزات العلماء للجرح والتعديل انما هم بانفسهم هبا هم ذاتهم هبا من هبات الله سبحانه وتعالى يعني قول من خزيمة هذا يقوم بهذه الصورة يعني الجلدة لنس هذا يعني بيده يعني العلم والعنا الذي يرزقه الإنسان لا يرزق يعني من تلقان في فيه إنما هي أشياء مسطرة فلذلك هذا الشعر يعني هذا الشعر ما يستطيع واحد يقول والله كيف أنه يعني يحتج يعني بشعر واحد جاهلي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصحح مصحح التاريخ يعني مصحح, مصحح التاريخ من لدن ادم الى نبينا صلى الله عليه وسلم وواضع القواعد الأصلية والصحيحيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء ليصحح مسار الخلق عليه صلى الله وسلامه ولذلك اي تاريخ ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا تاريخ يعني زايف ما هو صحيح ما هو سليم ولذلك ما في يعني حديث يعني ينطلي على العلماء ومنما رزقهم الله سبحانه وتعالى أنهم لا لا يحابون بعضهم بعضا كما سمعتم الآن يعني كلام الشيخ واحد هذا واحد يعني القديمة واحد من الناس فرض معه أمة أفضل واكمل وأعلم وأخلق بهذه المسائل من هذا الشيخ هو واحد منهم واحد منهم رحمه الله ورحمة واسمها فلذلك يعني ازداد الريل بالآية واضح ظاهر وبين كما قال رحمه الله كل شيء لا رجل له لا يد له لا عين له لا بطر له هذا من الموتان كما سبق علينا من قبل هذا حجر ولا مدر ولا ولا شجر بمعنى أن الحيوان أكمل من هذه الأصنام والاوثان هذا كلام مولانا سبحانه وتعالى فلذلك هذا هو الاحتجاج بهذا المعنى القراني وليس كلام ابن حزيمه هذا كل هذا التفسير ممن تقدم ممن يعني ينقل بالاثاث سواء كان ابن جليل سواء كان ابن المنذر سواء كان ابن ابي حاتم في تفسيره بالاثاث لا يخرجون عن هذا النظر القرآني ولا يخرجون عن المعنى الذي ذكره هذا الشيخ رحمه الله كلهم على نسق واحد ولذلك إثبات الرجل هذا امر ثالث إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى أمر ثالث لا علينا لا علينا يعني بعد على منهم يعني لا علينا بقول يعني من يتقول على اهل السنة والجماعه مثل الراضي ومن كان على شبه الراضي يعني يقول يعني اسجد رجل واحده لا تسجد الرجل الاخرى هذا مفهوم وهذا لازم هذا مفهوم ولازم هذا المفهوم واللازم وهذه الأثماء المشتركة الذي يقولها الشيخ صاحب الأفواه البيان في كتابه السغير هذا في مثلة الأثماء والصفات هذه لوازم هذه معروفة هذه معلومة من لسالة العرب وداقة من لسالة العرب هذه مبهومة ولازمة ومعلومة من الكتاب من هذا الكتاب فلذلك يعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت القرآن الرجل لمولانا سبحانه وتعالى وأعظم شيء في هذا الكتاب شيء في هذا الكتاب يعني بعد إثبات القرآن وإثبات السنة يذكر الروايات يذكر الرجال لان الدين لا ينقذ الا بالرجال بالعلماء بالأخيار بالصالحين ولذلك هو دندن في هذه المساله دندنا جعلت الاعداء يكرهون هذا الرجل كراهيه التحريم كراهية, كراهية, الكفر كراهيه الكفر حتى سموا كتابه كتاب الشرك وقالوا ليس هو بكتابة التوحيد سواء كان الراد ولا الكوثري أو أي شيطان الشيطان هذا ما هو شرط يعني أن يكون الشيطان الأبالسة هذا أسوأ من شياطين الأبالسة لأنه يلبس على أهل الدين الدين خاصة إذا لبس عباعة أهل الإسلام وعباده العلم هذا يعتبر من الملبسين فلذلك الشيخ يعني الدندم في الروايات ولذلك الناس عليه عالة يعني العقيدة الواقفية هي سرق للنصوص وتنزم الأحاديث إلى أصحابها لكن اللي قائل أو متقول في هذه الروايات يعني غير صحيحة غير كريمة الرجال لكنه يلبس الرجال وهذا الذي عناه أهل الحديث الإسلاد من الدين ولولا الإسلاد لقال من شاء ما شاء فتقطع الطريق على أهل الحرب المحاربين الاسلام وأهل الهوى وأهل الزيق والضلال روايات ولا ولسيما هؤلاء الرواد هم نفس الشخص هذا يعتقدون نفس الاعتقاد كما هو مسجل يعني في التاريخ يعني مسجل في تاريخ كل إنسان لما يتحدث عن إسحاق إسحاق يراه او أو ابن المبارك أو شعبة. او مالك. او الشابه. او احمد. لما يتحدث عن هؤلاء يتحدث عنه يعني بدرجة مواشعة وبالاطناق. ويوضع كل ما كان في حياة هذا الشخص. وفي بعض المرات ما صح عنه وما لم يصح. ويبين بعد ذلك. يبين ما لم يصح عن هذا الشخص هذه عناية إلهية هذه عناية إلهية لهذه الأمة المحمدية فلذلك مع بيان الرواس يعني في بعض الأحيان يبين بأن هذا ثقة وهذا صدوق لكن الكم الهائل الذي سمعناه الآن الهائل الذي للرجال هل كلهم كانوا في طبقه واحده؟ كلهم في طبقة واحدة؟ وهل الطبقه الواحده فيها شخص واحد ولا مجموعه اشخاص؟ هذا من اهم ما يعني انتبه له الانسان لان نحن في زمان فيه كثير يعني الفتن ولا ولا والاهواء وخاصه كل اذا ياتي ويقول لك هذا حديث احد نحن لا نقبل حديث احد ويسمع واحد ما عنده يعني فهم ولا معرفه بالسنه يعني خذ مثلا شيخ الازهر محمود شلتوت اضل جماعه من الناس اضل جماعة من اهل العلم يتحدث بهواه كما يقول الراضي لا انقل يعني من تلقاء نفسه الارباني وجماعة. ينقلون ان هذا الرجل يتحدث بهواه. كيف? لان هو شغل أساني. الدجال في دجال? قال لا ما في دجال. الطيب الحديث يقول انه ما هو ظني ما هو قطري. خلاص كده افتح في عيسى عليه السلام? لا. ما في عيسى عليه السلام. الحديث في البقاء حديث ظني أحادي لا يفيد القبلي <تصفيق> في هذا القبلي لا انت منو أم ولا بتتكلم انت لديك كده انت منو انت النبي لو تكلم ابو بكر بهذه الصورة لما تبعه الصحابة رضي الله عنه الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يمجد ويبجل ويرفع من درجه عبد بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو سمع الصحابة ابو بطري يقول ماذا هذا ما سمعوه ولا استجابوا له جاعد أبو لا لماذا يا مولانا يا شيخ الازهر الحديث البخاري المنسب أحد ظني لا يفيد قط طيب هو الذي يفيد القطر إلا قرآن إلا قرآن الله الى القران والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل يعني لأنه النبي جاءت ربنا قال له وصلنا ناتي القرآن ربنا قال كده وقت القرآن القران <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلينا في حاله ونخلص إذا احنا في حاله شلتوت في حاله انت ما تسكت يا مولانا هذا يعني التراب لما حكموا عليه لانكار هذه الأشياء انبر جماعة من الجماعات وقالوا والله هو مسبوق سبقوا شلتوت هذه الأشياء كلها كره شلتوت وهو شيق الأسهل فتنه هذا الرجل وكثير من الجماعة الازهر ما هم الا يعني فتنه لاهل الإسلام خاصه مشايخ الازهر ما يوجد فيهم انسان الله اعلم سوي سوي في اعتقاده حتى الذي يوجد هذه الاشياء سيده انه خرافي مسجد مشعوي زي الشرنوبي حقنا تعال مالكيه هذا وحده وجود اتحاد انتر من نادر لماذا؟ لانه نادر لا اصلا اسسه لهذه المهمه من سابق الزمان اسسه الفاطميين اسسه بهذه الصوره عقلاني علم كلام علم جدل يونان صفصفه كده بهذه الصوره فلذلك يعني لا يوجد فيه يعني شيء من السنة الذي يعني يمنى الله عليه يمنى الله عليه يعني يهدي له جماعة يعني يهدي له جماعة يهدوه يعني ما معنى ذلك إنه يعني ما يوجد في الآسر أذر أخيار الموجودين إنهم لا لا يعني لا يعتبرون بالنسبة للكم الكبير في الآسر في جماعة سواء كان من خانم السمين أو سواء كان من عنصار السنة لهم عناية بعض المسعلة بعض من هؤلاء وبعض من هؤلاء. لكنهم قلة. قلة. فلذلك هذه الروايات وهؤلاء الرجال الذين ذكرناهم اما ما ذكره الشيخ يعني رحمه الله إن كان يعني موضوعاً أو مفضواً أو مصطلقاً نحن يعني ما لا نقول أنه لا نجار الشيخ لا نمشي مع الشيخ صحيح الموضوع لأنه نقل لنا الاسناد الإثناد ولما ينقل الانسان الاسناد هو دلك على أنه ربما لم يقف على يعني العور أو الخلل هذا في هذا الثناء الذي ذكره الآن يعني الملائكة مش علينا بهذا المعنى؟